واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يآخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يآخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسد ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير ركبة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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ضعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتعمداً فَجَزَاؤُهُ مِثلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتُ عَدْلٍ مِّنكُم هَدْيًّا بَالِغاً لِّلْكَعْبَةِ هَدْيًّا بَالِغاً لِّلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ ۚ يُطْعَمُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو متقاض أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرزم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا نَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوْ لَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الشَّيْءَ وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَلُرُكُمْ مَنْ اللَّهُ إِذَا هَتَدَيْتُمْ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 إن أنتم لربكم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله ولا نكتب شهادة الله إنما يزل الآثمين زين ينعسر على انهما استحقا اسمًا فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله سيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أم يخاطوا أن, أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَتَّوْرَاتَ مَالِ الْإِنْجِيلِ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الضِّينِ كَهَيَّةِ الْضِيرِ بِإِذْنِهِ فَتَلْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ ضِيرًا بِإِذْنِهِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ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 إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالت تقول الله إنكم قالوا نريد أن نأكل منها وتضمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين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 فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا لَا أُعْذِبُهُ أَحَدًا مِنَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرِيَمَ أَن تَقُولَ لِلنَّاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إِلَهٍ مِن دُونِ اللَّهِ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 ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قال الله أَجَلَّ وَأَجْلُ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، وهو الله في السماوات وفى الأرض، يعلم سركم وجوهركم ويعلم ما تكسبون. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْلِلِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَ أَهْمَ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَمْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساضير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بوتة قالوا يا حسرتنا على ما فردنا فيها وهم يحملون فهم يحملون أوزارهم على ظهورهم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 قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأذوا حتى أتاهم نصرنا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 بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسبن ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنوفرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقوا الله أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجعنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين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 فَلَمَّا أفل قَالَ لا أحب فَلَمَّا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم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 رَحَجَّهُ قَوْمُهُ قَالَتُ حَاجُّني فِي اللَّهِ مَا قَدْ وَلَا أَصْفُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَمَا شَاءَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 فنوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى بهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ونسى والضال وكل فلنا على العالمين ومن آبائهم وذريةهم وإخوانهم وجب بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراضي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم لا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزلوا مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسضوا أيديهم أخرجوا أنفسكم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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح واجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتحتدوا بها في ظلمات البر والبحر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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حببا متراكبا ومن النخل من طلعها قمن دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيت نور ما نمشت به متشابه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 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء مكين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم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 مرجعهم فننبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الموسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة